مرحبا <معشفين> يا, <رمضان معشفين> يا, يا, يا شهر رمضان مرحبا يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان Sahra siya Marhaban ya ya